الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن فضائل الصوم الصوم هو من أهم العبادات التي يتعبد بها المؤمن في شهر رمضان المبارك إلا أن هذه العبادة يمكن للإنسان أن يتعبد بها خارج شهر رمضان، فيمكنه أن يصوم صيام نفل ويمكنه أن يصوم الأيام الفاضلة التي ورد الأثر والأجر في صيامها فلذلك نحب أن نتعرف على أهمية هذه العبادة وفضائلها الأمر الأول أن هذه العبادة جنة والجنة معناها أنها تحمي إنسان من الشيء تقيه من الشيء يعني وقايا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرار الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنّا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل الإنّي صائم وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا. فإذا كان صوم يوم واحد يباعد بينك يا عبد الله وبين النار سبعين خريفا، فكيف بصيام شهر كامل؟ فكيف إذا كان في هذا الشهر عبادات أخرى تضاعف الأعمال والأجور؟ وكلمة جنّة تعني سترى وكلمة والفعل أو المصدر جيم نون نون يتعلق بكل ما هو مخفي ومنه جاء المجن الذي يلبسه الإنسان في الحرب حتى يتقي ضربات العدو ومنه جاء الجنين لأنه مستتر في البطن ومنه جاء الجنون لأنه يستر العقل ومنه جاء الجن لأنهم كائنات مستورة لا نراها الفضيلة الثانية من فضائل الصوم هي أنه يكبح الشهوات فالصوم يضيق العروق ويضيق المجال الدم وبذلك يتغلب المرء على شهوتي على شهوتي الفرج هذه الشهر التي إذا ثارت على المرء، فإنه إذا لم يضبطها بضابط الشر فقد تولده الموارد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو جاء يعني قاطع يقطع الشهوة ويحسمها ويضيق عليها العروق حتى لا تهيج على المرء فعليه بالصوم واليوم ما أحوجنا لهذه العبادة مع كثرة الفتن كثرة تبرج النساء ثم إذا أفلتت من من تبرجهن في الشوارع فقل ما تفلت قل ما تفلت منهن في المجلات والجرائد والقنوات الفضائية وما إلى ذلك إذن العلاج مع الزواج هو الصوم الصوم يعينك على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ومن فضائل الصوم, من فضائل الصوم أنه طريق إلى الجنة الصوم طريق المرء إلى الجنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما رواه أبو أمامة الباهري رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيح، قال: إن في الجنة بابا يدعى باب عينان لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا الصائمون، ومناسبة ذلك. أن الري هو شرب الماء حتى لا تبقى ضمّاء، حتى لا تبقى ضمّاء. فالذي صام في الهواجر وترك شهوة الماء البارد، ويا ما أحلى الماء البارد على الضمّاء، فإنه يجازى من جنس عمله بأي يدخل من باب خاص. يدعى باب الريان يعني الذي قد شرب حتى روي وثبت في سنن النساء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض الصحابة عليك بالصوم فإنه لا مثل له عليك بالصوم فإنه لا مثل لا يعني أنه من أفضل العبادات التي يمكن للمرء أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها ف. يستفيد فائدة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى الفائدة الرابعة من فوائد الصوم أن الصوم يشفع لصاحبه الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في مره الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بسند صحيح قال الصوم يأتي الصوم والقرآن يشفعان صاحبهما يوم القيامة يقول الصوم يا رب منعته طعامه وشرابه فشفعني فيه فيشفع فيه ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه فعليك يا عبد الله بالإكثار من هاتين العبادتين وهم موجودتان في شهر رمضان بفضل الله تبارك وتعالى الصوم في النهار وقراءة القرآن في قيام الليل في ليالي رمضان في التراويح والتهجج ثم بعد ذلك لك أن تزيد على ذلك بما يفتح الله عز وجل لك فيه الفائدة الخامسة أن الصوم يكفر الذنوب صحيح يكفر الذنوب الصغيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تؤت الكبائر ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر وذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ومصداق قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات فحسنة الصوم تذهب السيئات الأخرى حسنة الصوم تذهب السيئات الأخرى وقد نص العلماء رحمهم الله على أن بعض هذه الحسنات قد يكون لها من التأثير العجيب حتى تذهب حتى الكبائر بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه عز وجل الفائدة السالسة أن الصوم يستدعي سعادة الدنيا والآخرة فقد قال صلى الله عليه وآله في الصحيحين بالصحيحين إن للصائم قال للصائم فرحتان للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة حين يلقى ربك فأما فرحة الإفطار يا إخواني فهو الفرح بأنك قد أنجزت صيامك فتركت شهوتك وتركت ما تحبه من المطاعم والمشارب والشهوات إلى أن أذن المغرب ثم عند ذلك تأكل وتشرب وتفعل ما تشاء فهذه فرحة العظيمة لأنك أديت هذه العبادة وأما ما يخبئ الله لك يوم القيامة فذلك هو الفرح العظيم فللصائم فرحتان فارحة عند إبطاني فارحة حين يلقى ربه وهو ووراضي عنه إن شاء الله تبارك وتعالى وأما الفضيلة الأخيرة من الفضائل التي نذكرها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فهي خلوف فم الصائم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلوب فم الصائم أفضل عند الله من ريح المسك وليس معنى ذلك الا تغير هذه الرائحة فهذه رائحة عند الله وليست في الدنيا ولذلك نصّ العلماء على استحباب السواك ويدخل في السواك أيضا فرشات الأسنان وما يشابه ذلك كل هذا لا عرج فيه لا, في الص... لا قبل الزواج ولا بعد الزواج لأنه لا علاقة له بقلوب عن الصاع فإن خلوه عن الصاع يخرج من المعدة فلذا هذا الخلو أفضل عند الله من ريح المس ويشبه هذا ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم من أن ريح دم الشهيد عند الله كريح المسك، مع أننا في الغالب في الحياة الدنيا لا نشم رائحة المسك من الشهداء إلا القليل منهم، هناك من الشهداء من يرينا الله سبحانه وتعالى الآيات والكرامات في الدنيا فلا نشم رائحة المسك من دمائهم، ولكن ليس كل الشهداء كذلك، إنما هذه الرائحة يوم القيامة. الريح ريح المسك واللون نور الزعفران في الشهداء, في الشهداء الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.